يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم هو خير لكم ان حبستموها لا يغنيكم من الله شيء ان لا يغنيكم من الله إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله نرجعكم